فمن بدله بجهر كسك بوصيتي تغيير بكت قهورت بأخفتنه او بكسي او البرسة كراتو مرني تحريف بكت بعدما سمعه بشتي قليبو مثلا يوغوتي هنده پاربو فلان كسي مجابه تغيير بكت جت عدده جت كتا هشماره مثلا جدهات كتا بوصبه انشده اتقتهش به اسمه على الذين يبدلونه قلناها بيتها بديله بهوارتنه السركيه يرسلون كسو اود بدلتكن تغييرتكن الغهور قلنا ان الله سميع عليم هنديكا خذيه هميتش ویکسی وصیت کردی. زانه این کاره چیسنجیت و دههای قصد و ضرر آن. زانه این هکر ایکی تشتک بدلت ک. کچه و بدلت. چند دکره چند. بر خودی بر زنابد.